ويأكل كمراً في المساء ركعتا تحية المساء يتغير وقت المشي الحمد لله كما ويخرج صلاة الفجر ثم يقبل المسلم ركعتي صلاة الدفاع وصلاه بعدها ثم يقرأ الفاتحه ثم يقبل ركعتين الوتر في تمامه في ثم من تبد والصاله في جراي وراخ بعد الصراعه دكاين وعن الناس فيه هنا اخذوا الخلطه ما نشوفهم بعد من رد ولا يخليهم بعد ذلك بعد الصراعه يكمدوا في أدعو الله سبحانه وتعالى الله الله بأكبر. الله بأكبر. الله الله في تعالى قالوا أن مراد صلاتنا والمواضع التي حي في الله تعالى ما أيام شو معافيه من الأيام الشمسان فلما ناهي ويقولون أحد رأيت الله يقولون أنهم قال ان ولا من على يترقى يترقى من عليه كما حدان جمعة فيه على نتجه الجمعي قال وشراء عطوها كشوائر السعي شراء الصلاة الأوليي كشوائر الصلاة لجمعة قال عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تسلوك ولا خطر ولا أبضع في نفس المدان قال أجل ختمته اي هذا؟ الذي تختلف بخصوص فترات العذاب والفرات في إلا بعد معقولة؟ من يعلم سجدة كم هو كذا على الله صلى الله عليه وسلم. من قبل بعد كذا على الله صلى الله عليه وسلم. في وقد قرار بوقف افعال مخالفه للتشريع وتداول ان خطر قبل شركات لضمان في السوق الاولي بعض وكذلك ان خبر عن صلاه الدين عفوا صلاه العيدين قال صح لما يقال لختشيم مسير وهي تاييد مضيفه تقليد. ويكره مما بين اي من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ابان لها اي صلاة ولا اقامر من قال ويستحم الان بدا بالمستحبات مسار يقول يستحم وان يحب ان يختشوا بما تقدم في من كل مسجد ويشتاق لانه من Siak karlw No nam się parę treats numer 26 się do aver من أفضل نخبة يعني من أفضل نخبة من أفضل نخبة يعني من أفضل نخبة يعني من أفضل نخبة وخارج من من صلى الله من من من من من لا يا أن عليه ويتكلم من أن من هذا من والسلام ولم يتكلم شيئا من جداره وانتفالي حتى ما يخرجون صلى حين طريقة مشيئة كنت قال معنا لسم يدركم تتلمه مو عيد الفت ماذا ؟ في ما بعض في نصري في الحفل فعل في عن في هذه من اخرها بعد التعجيل اخرها اخرها اسم ما بعد صلاة العيو وانت نهار. قال يتعجب أبدا كثيرا عن كل شيء. قالت إنه تود في, أيضا. في, في, في, في, في, في من من هذا ولا في يوسف بعد يوسف له خير لي أنا ومن لا قال أنا في في في في في في قال ابن حباص دخل في قال أخبر قال له قال تجنينه. الناس يفسد جسده من نعش من كل جانب. قال وأنا بكر بن الله عندما خذتني عبدا من أتباعنا سأقوم بإذائي في كفلي من من على من علمنا من سلطة من على عبد من صلى الله عليه وسلم الله على ربهم أو ربهم. ولما بعد الجوار صل العيد في العيد في قضاء، بعد رخ بعد الجوار، يعني عشان بعد الجوار في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العيد في العيد في ولا يدخل ولا يا شيخ قالوا الايمان بالله صلى الله الاحرام وخلاص بعدها ان في فشل المؤمن منا فقاتلوا في جهير الجهنم فصلاه مع ذلك خافوا في هذا ثم تقدموا ووضعوا في ثاني بالخراء ثم تقدم ثلاثه من اصحاب الزهرا وهذا هو عبد الله بن ثم اقبل عليهم الجيش فقال اربعه في اربعه جنازوا باصابعه وخنس اذهان او خلد محمد وهو ما الله في انه يسخن ايضا قال يخونا ده الحديث في فيها إلا في, في البلد يا ربي جادك يا اخي الرسول يخبر بعد الخرافه اللي في المحل ماشي من وجهه المفضله من مريم ومريم ان الله عليه والسلام يعني طبعا وكذلك عمره ما علمنا ان استخفوا وش اللي اصاب No, the name في هذا البعد من الله عز وجل الله وبرحمته فلذلك نصبوه نشرح المسلمين عن العلم من في مفرح ذلك المسلمين ان قال إنني فعلت خاتم شهر جاء برويتي بعد الزواج فللتها شهر برويتي زادي بعد الزواج فللتهم ربي ما في ولا بعد ذلك لأن فلاتي الفكر تخرج في يومين الله قالات الدعاء هذه نفخة خالقنا ذات بالأثر. قالت خالقنا زمان. ومنه على شرط سلاب قضاء من ولد في مع من شيخ بعد بعد جاء أي أخبر من من واضح واضح ويكون تلترد وقت الشراب بالصلاة فيقضي بذلك قضاء الحديث من الله وهذا بكثير وقال استحبي في يوم ما في يوم الشكر من الوشل والقيد والسلاة كلش إلا أنه يؤثر الأكل بعد الشراب. هذا السن في, في, حتى في يخرج لا حتى لا حتى وفي لا إلا أنه يأخذ على الشرع إنه عليه الشرع قال إلى من يؤخذ في لا النحو حتى يرجع وأكل في صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شرع في ثم ما يتعلم الولد في كما تعلم الناس في المدرسة من هذا ما تعلم في المدرسة هذا وما في الولد ورث عنه مصليها من الغد وبعد من يوم ثاني صلاه والغد وعده من كان سواء رفع صلات له في الأضحى في عيد أولئك في عيد ورث يوم قال إنهم الاضحى ولا من في قال الله الله الله, الله الله بأكبر الله بأكبر الله الله الله w tym momencie, gdy wstydził się w tym momencie, to był wstyd, że w tym momencie, kiedy wstyd, to był wstyd, to był wstyd, to był wstyd, to był wstyd, to był wstyd, to był wstyd, to był wstyd, خاف عليه العدل فقال الله اكثر الله اكبر سنه ابراهيم عليه السلام فرفع راسه فلما علم بجانبها قال لا اله الا الله والله اكبر سنه عبدالله صلوات الله عليه فقال الله اكثر الله الحمد وصار السنه بلا وين قال وهو واجب للتقويه في البشير الى الصلوات المطروده في الجماعات وبجان المتزنين بالامصار اما اليديد قوله تعالى ودخل الله في ايامنا عبدالله اسجيل عن مرات تثير البشيك وقوله عليه والسلام ما جمعه تورا تثيق ولا تطبيق ولا تطبيق والأبحث مش من دعنا والتشيك والتثير مخبرا عن خليل والنظر من والله عن الله عن نفاهكم وأعوض بخم نسله يخبر بالوجودة الفقر والأبحث وأما بقية الشرائط تمنى اي او او او مغلل اللقاء الله في <تصفيق> ايامنا الحديث ويصدر الوجود في الخطر والأضحى أما بقية في <تصفيق> وقال وقال لا يجب على كل على من وديها والأبي خنفة مع خلاف الاصل ما بخير البسيط خفيف، وأنا عن الرياح، في الجنب عطيل الصلايات يكذب الأوسان، فضتي وما وراء ما من تمن شبع، من هو من من عرف من حلوات، قال من فرات إلى من في اليوم العاشر إلى ايام وقال محمد من تجري الى اخر ايام اخر ايام التخيخات ومشاره. ما ماذا؟ هو مذهب مذهب علي مذهب مذهب مذهب هذه ماذا؟ المفسر الأول ما المأثور؟ ما جاء؟ ما الله على فلنيان من جهة وحربا انا في الشركه اللي بتدعي اسمي مشتهيه ما في من انا ما ادري لك الميراث بتاعنا ولا انا اللي مش لا ما ده الصحيح ولكن من غيرهم يكون ما نتكلم في الجوا في السياق، ولكن بعد أن نتكلم عن ما لها من عجب وما فيها من عجب، لما نبدأ وأننا نتحدث خشري أننا نعديها وأننا خالد شمس النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحن نعيش في أي نصف كتب يعني خفت أبداً يا دير Why do you want to